بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي وأسر الذين إلا بشر مثلكم السحر ಲಹಿಯತೂ تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء ಸರಿವಲ್ وهو السميع العليم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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نوحي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ವಲ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ು ಕು كانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسننا اذا هم منها يركضون لا تركضوا ارجعوا الى ما اتريفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان ما كنا ظالمين ಮೆ ಜಲತಿ ಕುಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಹುಂ ಶಸೀದನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಮ ಹಲಪುನಸ ವೈ ಪವಮೈನ ಲೌಹಲ ಹುಮಹುಮಿಲ್ಲ ದು بَلَّغُوا ذُفُّوا بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ وَيْلٌ مِمَّا تَصِفُونَ ವಲಭೂಮಿ ವಲ್ ಅಭ್ಯುಮನ್ ದೂಲಯಸ್ತಿಯೂನೈವಿ ವಲಯಸ್ತ ಸ್ಯೂನ್ ಯುಸ್ಯಹನಲ್ಲೈಲವನ್ನಲಯಸ್ತೂ ಅಮಿತ್ತ ಹೊದೂಲಿ ಹಿನ್ನಲ್ ಅಬ್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 سماعيا وذكر من قبل بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ಸುಬಹನೂಬೆಲ್ ನೈಬು ಕ್ರೂನ್ ಲಯಸ್ವಿ ಪೂನ ಹೂ ಬಿಲ್ ಕೌಲಿೂನ್ ಐದೀಹಿ ಮುಲ್ಫಹು ವಲಯ ಇಲ್ಲ ಲಿಮನ್ ಯುಕ್ತವೋ ಒನ್ ಖುಷಿಯತಿ ಮುಷ್ವಿಪೂನ್ ವೈಯ ಹುಯ್ಮಿನ್ಹುನ್ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْسٌ جَهَنَّمُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن كَفَرَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا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 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا وَهُمْ عن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ ವಹು كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ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 وَلَيَقْلأَنَّ الْإِنسَانُ مِن عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَأْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْأَجَلِ لَئِنْ رُدُّوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيَقِينًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهُ إِلَّا قَلِيلًا ಲೋರಿಲಭುಮ್ಯೂ ಸೌ ಬಲ್ತಚಿ ಬೌದ್ಧ ಫತರ ತುಂಬ ಫಲಯಸ್ತಿಯೋ ನಲಭೂಮ್ಯೂವ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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى قَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَا أَنْتَعُونَ مِنْ أَفَهُمُ ಬುಸುಹ ಮಿನ್ ಅಿಹು ಮುಲ್ ಬೋರಿಗೂ ಉಲ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ವಾಹಿ ವರಸ್ನೂ ಇರ ಮೌಲ್ ಒ ನಾಗರ್ಯೋಪಿಕಲಯ ಪೂರು ಇಂಗಲ್ ಮೀನಲ್ ಕಿಸ್ ಪಲಿಯೌ ಮಿಲ್ಕಿಯ ಮಚಿಫಲ ತುಫಲ ಮುನಸು ಶೈರ ವನಬೌಲ್ ಮಜೀನಲ್ ಕಿಸ್ ಪಲಿಯೌ ಮಿಲ್ಕಿಯ ಮಚಿಫಲ ತುಫುಲ ಮುನಫುಲ್ ಶೈರ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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنتَ لَهُ مُنذِرٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ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 فجعل لهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلمهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بالهاتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعينهم الناس لعلهم يشهدون قالوا ان تفعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فجعلناهم الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ ولوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ಲ ಪಾಯಕೂ ಬೆನ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ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 وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غلم القوم وكننا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكمًا وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَوْم حَافِظِينَ وأيوب إذ نادى ربه انني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا ಬಿರಿ ಸವಲ್ ಕಲ್ ಸ್ವರಿ ವಲಫಿ ಓಹ್ಮಿ ಓಹ್ಮತಿ ನೇ وَذَنَى لِاذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّمْ نَجِدْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرضها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم ان أم مَتَاوَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّرَ أَمْرُهُ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ ವ ಹೋಂಗು ನಾನೇ ಕೊನೂ ಹತ್ತ ಇದು ಹರಿಯ ಜೋಜುವ ಜೋಜುವುಲ್ ಹರ ಪಿ ಹೊಲ್ಲುವುಲ್ಹಪ್ಪ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 لو كان هؤلاء آلهة ما وكل ಲಹ ಉಗಿಹರಿ لهم ವಕುಲ್ಲೋ ಫಿಹ ಪೂನ್ ಲಹುಂ ಫಿಹಜ ಫಿ إن الذين سبقت لهم من ಲಗಿನ أولئك عنها مبعدون ಸರ್ವತ್ಲವಸ್ನ ಉಗಾನೂನ್ ಲಯಸ್ಮೌನ ಹಸೀಸ ವಹುಂ ಫೀಮಷ್ಟುಸುವು ಹಾಲಿದೂನ್ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوي السماء كطيس جيل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا بلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يحا الى ان مَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ يُمِلُّكُ الْهَرَمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ بُحْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ